لو ام ضلع sa ba u وز کو نیت انسن کس ار ج الن رنگ مز کئی وامن فيو بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره ان إلا لمت ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحي अम्मा <tries> بل گر امر جلیا اپرم أو تحل قريبا قد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان أفمن هو قائم على كل نفس بِمَا كَسَبَتْ ل لِلَّهِ سورک تم ن پی او وصدوا عن السبيل يَوْمَ وَلَعَ الذَّابُ الْآخِرَةِ انشَقَّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ